İzlediğiniz için Hatta sen tıvadu Edition Disco Magreel Edition Almar Altyazı M.K. ki ma yghorli yghor halak <Sessizlik> İzlediğiniz Taktı bir toi que بيييي ييي لما لا تخفي Sobriye, sobriye, let drumla sobre ey ey ey tay faraj rabbi sobre sobre ey ey ey sahara let drumla sahara let drumla sobre sobre ey leili ey tay faraj rabbi sobre sobre ey tay Buraya değdi değdi يا وهرن روحي اللي كان, كان يبغيك انا اللي كوي للجدود انا رايم بليا مجمعني انا راح روحي يا وهرن روحي بالسلامه اللي كان يبغيك للجدود مجمع لي تعدق انا لا هتبدي ايه في بلاد اوه هراني كتر الهصية الهصية على خر منا واحد من الهيه يضل ويطوع ويانا في الموليسية ويدا طاحلت انا الخافاني ولا ايه, مع مهار بصاصي إيه, إيه ولا شيكاغو ايه اللي المعمهر صار صيحي عيط فيه. في ايده لوين توق في الكافيا واذا تحلي انا خفله حتى اكيم ولا شيكاغو ايه اللي المعمهر صار صيحي عيط في ايده لوين توق أنا حلي أنا الخافي <تصفيق> آه آه آه آه يا آه زع بالبي ادراح حشوني كيف القبية ودا طحللي انا نخاف عليه ايه شحال نحبك يا بني يا بني يا بني يا شي انا نخاف يا يا يا يا El, el, el, el, el, el, el